يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس البرد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد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 من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتليب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد